بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّكُونَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُونَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجَنَ إِلَّا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 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيْئَاتٍ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أُجُورَهُمْ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ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 فَأَنْتَ الله يَا أُولِى ٱلْأَلْبَٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن الصالح فهل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 110. خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا 111. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن